يُسرون إليهم بالمودة وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعل ومنكم فقد ضل سواء السبيل اي يثقفكم يكون لكم اعداء ايديهم ويبسطون اليكم ايديهم والسانتهم بالسوء والسانتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ وَمَا تَعْبُدُونَ نَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَادَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ الْعَادَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَدْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَأُفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَمْلِكَ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 سALLAHU AN YAJ'AL BAYNAKUM WA BAYNA ALLADHEEN AAADAYTUN MINHUM WADDA WALLAHU QADEER WA ALLAHU GAFOORUR RAHIIM LA YANHAAKUMULLAHU 'AN ALLADHEENA LAM YUQATILUKUM FID-DEEN WA LAM YUKHRIJUUKUM WA LAM YUKHRIJUUKUM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 انهم ومن يتولهم فاولائك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم مؤمنات مهاجرات مهاجرا ان انتم هم مؤمنات فلا ترجعوه فلا ترجعوهم الى الكفار لان نحل لهم ولا هم يحلون لهم واتوهم ما انفقوا ولا جناح عليهم اذا اتيتوهم اجورهم ولا تمسكوا بعصا من الكوافر واسالوا ما انثقتم ويسالوا ما انثقتو ذلك حق الله يحكم بينكم والله عنيم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم, فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذين ذي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا يأتين ولا يأتين ببغتان نَسْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ وَلَا يَعْصِيْنكَ وَلَا يَعْصِيْنكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ